بوك تو تريديت اي بيس خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون نا ايرو بورت في المطار في المطار دوات ريزرفوي نا فلوتوريم بر اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هل فلوتوريم ديركت هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر ني ڤنت افر دريتاريس كو سبيت دوهان من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين توا ت كونفيرموي ريزيرڤمين من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز دوا ت انولوي ريزيرفيمين من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز دوا ت ندريشوي ريزيرفيمين من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز كور نيسيت افيوني تيتير بر روم متى تقلع الطائره التاليه الى روما متى تقلع الطائره التاليه الى روما ا ك و دي فينده بوش هل ما زال يوجد مكان لاثنين هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ يا كيمي فيتم 1 بنت باش لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط كور دو توليمي ن توك متى نهبط؟ متى نهبط؟ كور أريم أتيه؟ متى نصل؟ متى نصل؟ كور نيسيت أوتوبوسي ن قندر؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Valigia juaj është kjo? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Çanta juaj është kjo? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Bagazhi juaj është ky? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ سا باجاج مونت تمر كم اخذ معي امتعات في الطائره كم اخذ معي امتع في الطائره 20 كيلو 20 كيلو 20 كيلو تشفار Vetëm kilo? Kam 20 kg? Kam? Faqet 20 kg? Kam? Faqet 20 kg? Për të parë librin dhe tekstet, vizitoni www.book2.de